نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وَيَرْنُظُرَكَ اللَّهُ نَظْرًا عَظِيمًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ إِيمَانَمَعْ إِيمَانِهِمْ هو, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي ولله جنور السماوات والأرض وكان الله, وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات سجري من سحر فيها الانهار ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من, من تحتها الانهار خالدين فيها ويؤتى بِالْوَاقِعِ هُمْ سِيَآتُهُمْ لَنَا كِرَامٌ نَدْحِيَا الْأَمْرَ فَارِدِي رَفِيعًا وَيَنْسَخِرُ عَنْهُمْ سِيَآتُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ بُوذًا عَظِيمًا وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ والمشركات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء والمشركين والمشركات الظنين بالله وغضب الله عليهم ولعنهم عليهم داسرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا All of Allah وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَجَاءَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا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 يَوْمٌ وتسبحوه تَسْبِيحُهُ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَتَعْذِرُونَهُ وَتَذِلُّونَهُ وَتَسْبِيحُهُ بُكْرَتَهُ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ذو الله فوق أيديهم فمن من كذب فإنما ينكث على نفسه فمن كذب إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أجراً عظيماً وَمَنْ أَوْفَى لِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا يَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْ مَالَ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَالسَّوْفِرُ سيقول لك المخلفون من الأعراب تغيرتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألفنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون لألف أفهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يبلك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أولف من يملككم من الله شيئا إن أراد لكم ضواحا أو أراد لكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بل ظننتم أن لن إلى أهليهم أبدا ودين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بواء وظننتم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ